إن إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتطوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى للا لا ان لم ننته لنستعن بالناصيه نسيتك كاببة خاطئه فليدعنا ديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقتربا